أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ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 إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبهين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمين فأسر بعباد ليلا إنكم متابعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوان إنهم جذم مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمات كانوا فيها فاكين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 جئتنا الاولى وما نحن بمشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين 122-وهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 123-وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 124-ما خلقناهما إلا بالحق ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولاهم يصرون إلا مرحما الله إلا مرحما الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأسيء 122-كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم 123-خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 124-ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 125-ذق إنك أنت العزيز الكريم